heli ya nawali ya allah <laughs> heli ya nawali ya heli heli heli ya heli ya ياهلا هلا باللي لفانا يا مرحبا بمن اتانا يا هنانه ويا سعدنا أو هلا باللي لفانا ويا هلا باللي قصدنا بمن اتانا يا هنانه ويا سعدنا يا هنانه سعدنا اللي جمعنا كلنا الله الهادي على المحبة و التآخي قلوبنا تنادي اللي جمعنا الله الله الهادي على المحبة و التآخي قلوبنا تنادي تجمع على طاعة الرحمة والكل الكل تعهد على نصرة الاوطان و تجمع على طاعة الرحمة الله الكل تعهد على نصرة الاوطان والكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة، بالحب نسقيها، أول كلمة الطيبة، بالحب نسقيها، وثمارها الطيبة، جينا للجنينها، والكلمة الطيبة، بالحب نسقيها، وثمارها الطيبة، بومه. جينا للجنينها، وجننا للجنين، وجينا للجنين وجينا للجنين هيلي يلا هلي الله هلي الله هلي الله الله الله الله الله للبشر ونشرب الفرحة تحلى الحياة ونبتهج وقلوبنا تصحى نسقي المحب للبشر ونشرب الفرحة تحل الحياة ونبتهج وقلبنا تصحى والكل تجمع على طاعة الرحمة والكل تعهد على نصرة الأوطان والكل تجمع على طاعة الرحمة والكل تعهد على نصرة الأوطان والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة والكلمة الطيبة الحب والكلمة الطيبة اثمرها الطيبه جينا لنجنيها والكلمه الطيبه حب نسقيها اثمرها الطيبه نمسك يدين ونتفق نروح الجنة بعملنا وخلاصنا بالدنيا الدنيا نتنهى نمسك ونتفق نروح بعملنا وخلصنا ب الدنيا نتنهى تجمع على طاعة الرحمة والكيل تعالى على نصرة الأوطان والكيل تجمع على طاعة الرحمة سمات الاوطان والكلمه الطيبه والكلمه الطيبه, والكلمة الطيبة والله والكلمة الطيبة Othmarer hært hybæ. Ojina lidt ejner hæ. Ovilkelma hært hybæ. Othmarer hært hybæ.